بقي معنا من الأحكام الخمسة المكروه بقي معنا من الأحكام الخمسه المكروه. فنقول بالله التوفيق. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو أبو المعالي الجويني قال في كتابه الورقات والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. المكروه في اللغة هو المبغض. المكروه في اللغة هو المبغض، كما قال الشاعر ليوم كريهة، ليوم كريهة يعني يوم يوم مبغض، والمؤلف رحمه الله تعالى هنا عرف المكروف الاصطلاح بإيش؟ عرفه بالرسم، قلنا إن التعريف قد يكون بالحد وقد يكون بالرسم، والرسم هو الأثر او الحكم المترسم. يعني أحيانا التعريف إما أن تكون بالحد يحد لك هذا التعريف حدا أو يكون بالرسم وهو نعم الأثر أو الحكم فكأنه قال هنا المكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله يعني أتى بحكم ما حكم المكروه الإنسان إذا فعل مكروها ما حكم هذا الفعل فإنه يقال إما أن يثاب على تركه أو يثاب على تركه ولا يعاقب ولا يعاقب على فعله لكن هناك تعريف بالحد وقد اختلف بعض أهل العلم في هذه في تعريف المكروه اختلف بعضهم في تعريف المكروه فقال بعضهم ما تركه خير فعله ما تركه خير من فعله ولكن هذه العباره قاصره وان كان اشار إليها الموفق رحمه الله تعالى في كتابه روضه الناظر لكن هذا التعريف قاصر ما فعله ما تركه خير من فعله هذا ينطبق على ينطبق على المحرم لأن تركه لان تركه خير من فعله ولا بد في التعريف ان نميز بين كل حكم من هذه الاحكام الخمسه وعلى تعريف القدامه لا يتميز المكروه عن عن المحرم من حيث التعريف وقال اخرون احسن ما يقال في تعريف المكروه هو ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازي او ما نهى عنه الشارع لا على وجه الالزام والتحتم يعني نهى الشارع عن فعل هذا الشيء لكنه لم لم يلزم فهو على الضد من ايش على ما يتعلق بالواجب نعم والمندوب يعني عندنا الواجب والمندوب من حيث التعريف فيه شبه بين المحرم والمكروه فعندنا الواجب ما أمر به الشارع على وجه الإلزام فهو أمر والمندوب ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام فهو أمر أيضا على الخلاف الذي سبق معنا هل المندوب أمر به أم لا؟ فعندنا المندوب والواجب يدخلان تحت مسمى الأمر لكن الواجب ما كان من باب الإلزام والتحتم والمندوب ما لم يكن كذلك ننتقل إلى العكس وهو ما يتعلق بالنهي فعندنا المحرم وعندنا المكروه فالمحرم هو ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام والمكروه هو ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإذن فاجتمع عندنا المحرم المكروه فيه مسمى النهي لكن المحرم كان النهي فيه نهيا جازما متحتما وفي المكروه كان النهي غير جازم ولا متحتم نعم فهذا الفرق بين المكروف وبين وبين المحرم وهذا أحسن ما يقال في تعريف في تعريف Al-Makroof.